بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيروا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم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 ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقع فعدابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجلمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولسطمعن بي قلوبكم وَمَن نَّطَقَ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَوْمَ يَشْهَدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنزَلْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَخْرَجْنَا مِنْهُ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فتبثوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرؤب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله رسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شبيل العقاب ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوه بالأدبار ومن يولهم يومين دبره إلا متحرفا لقتال إلا متحرسا لقتال أو متحيثا إلى سئة فقد باء بعضب من الله فقد باء بعضب من الله ومأواه جهنم ومئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى balli riyal mukm namin hu baan hassan na kung ng wa hatan ni a nari lali ku waang naallahha mo hinukay dika text si ko ta ga apat waing tan taho ta kayon na kum وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أقير الله ورسوله ولا تغنوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الثم لا يعقلون وَلَوْ أَنَّهُمْ أَسْمَعُوا أَوْ أَبْصَرُوا لَمَّا سَمِعُوا هَذَا يَلْقَوْنَ عَذَابًا مُّهِينًا وَلَوْ أَسْمَعَهُم لَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وقلبه وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ واتقوا فتنة لا تصيبن من الذين ظلموا منكم قافة واعلموا ان الله شبيل عقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول لا تكونوا الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فاعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتكوا الله يجعل لكم فرطانا يجعل لكم فرطانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الطبل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يكتلوك أو يخرجوك فَأُولَئِكَ الَّذِينَ كَذَّبُوا وَأَنكَرُوا وَاللَّهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْلَا نُشَاءُ هَؤُلُؤُ كَمَا نَحْنُ مِثْلُ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا تَأْثِيرُ الْأَوَّلِينَ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 الذين كفروا يصدون اموالهم يصد عن سبيل الله فسيؤتخونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم ما يخرون يجيء الله الخريس الطيب ويجعل الخريس ترابه على بعضه فيرصومه جميعا فيرجع له في جهنم أولئك هم الخافرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد فلس فإن يعودوا فقد مضت كنة الأولين حتى لا تكون هثنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله ما يعملون بطير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنيكم شيء فأن لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والجسامى والمساكين وبن السبيل وبالسبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم القرطان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة وَهُمْ وهم بالعدوة القصوى والرقب أسفل منكم فلو تواعدتم له تلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمراً كان مسعولاً ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامس قليلاً ولو أرأتهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ ارتقيكم في أعينكم قليلا قليلا ويطللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مسعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة تثبتوا وذكروا الله كثيرا لعلكم تفتحون فَاتَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَصَراً وَارْتَاباً وَرِيَاءَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُرَائِينَ كَمَثَلِ الَّذِي يَقُومُ صَلَاةً رِّيَاءَ وإذ دين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى في الفئتان ما كص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا الله والله سبيل العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء فيهم ومن يتوسل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين سفروا الملائكة يضربون غيورهم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وَلَا تَنفَعُ قُرُبَاءُكُمْ وَلَا أَوْلِيَاؤُكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ كَذَلِكَ أُولِي الْفُرْعَوْنِ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِنُقْمَتِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ ذلك بأن الله لم يكن غيراً بالنعمة أنعمها على كوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميعاً عليهم فبأ بآل سرعون والذين من قبرهم تذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بغنوبهم فأهلكناهم بجمالهم وأغرقنا آل فجعون وكل كانوا ظللين إن شرب رب عند الله الذين كفروا فهم يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينسبون في كل مرة في كل مرة وهم لا يستكون انما تصفن نفوس الحوض تسرر بمن خلقهم دعوا لهم يلركون وان ما تخافن من قوم سيامكن فاندلئ اليه ما لا شاء الله لا يحب الطاغين فلا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يحبزون وأعز دورهم ما استطعتم من قوة ومذرا في الخير ترتدون به الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا شيء في سبيل الله وفى إليكم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 فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ ألف بينهم هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ يَأَيُّهَا يا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ المؤمنين. يا أيها المبي يحرد المؤمنين على وفتال إن يكن منكم عشرون قابرون يغلبون مئتين إن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا يغلبوا ألفا ألفا من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفرهون الآن خصف الله عنكم وعلم أن فيكم بعثا فإن يكن منكم مئة صادرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله واللهما الصادرين ما كان بنبيهم أن يكون له أسرا حتى يحسن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآفرة والله عزيز حكيم لولا كساب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم تقلوا مما غنيتم حلالا طيبا واتقوا الله من الله رفور رحيم يا النبي قيلا في أيديكم من الأسرى من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما يأخذونكم ويعشر لكم والله رسول رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خاروا الله من قبل فأمتن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يقدر الله الذين آمنوا آو وهاجروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا وما لكم ولا من ولاية هم سيئ حثايه هاجروا فإن فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميساقا والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا كفليه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم غفرة والصن كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وولي الأرحام بعضهم أولاد بعض